إِلَّا يَرَبِّكُمْ إِن كُنْتُمْ خَرَجَتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَبَتِغَاءَ مَرْضَاتٍ تُسِرْمُونَ إلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أُخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُمْ إِن كُنْتُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءٌ السبيل. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ووجدوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم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 تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلّا قول إبراهيم, إلا قول إبراهيم لأبيه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 كَانَتِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الغني عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله وفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله عن الله قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المقرمون مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافير واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا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 ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن فبا واستغفر لهن الله إن الله وفور قَوْمًا غضبَ الله عليهم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس من أصحاب